الحمد لله كفى وسلام على بدل الذي مصطفى على سيدنا النبي المجتبى والامي المصطفى على صحبتي الكرام والبيت العظام المستكمين الشرفه وبعد ومع توسل وسيله شيخ الاسلام <تصفيق> <تصفيق> تكلمنا على مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنن واتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهن عند الله رفيعا لا جاهل مخلوق عند الله أعظم من جاهه ولا شفاعة أعظم من لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليست بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الأخيرة والنجاة والعذاب مطلقا فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا أما الشفاعة والضعاء فانتفاع ألا بد بموقف على شروط وموانع يعني أود توفر شروط وانتفاء الموانع حتى نقول بذلك الشفاعة الكفار من من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم هنا أتى الكلام صريحا من ابن تأمين هنا الآن على أنه يرى بأن الكفار لا تنفعهم شفاعة فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل وقد دع الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى قد قال رب اغفر لي والوالدها وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر بعض أقارب فأنزل ما كان للنبي ما كان للنبي والذين ما آمنوا معه آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا ولو كانوا أُولي قُرْبَهِ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم ذكر عرض إبراهيم ذكر الله عذرا إبراهيم قال ما كان استغفار إبراهيم لأبي عن أبيه لأبي إلا عما وعدته وعدها إياه فلما تبين له أنه عذل لا تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم وثبت في الصحيح انه قال ألقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه وعلى وجه آزر قال قتر وغبر فيقول له إبراهيم ألم أقول لك لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا اعصيك فيقول إبراهيم يا رب أنت وعتني ألا تغزني ويخزين أخذ من قبل أبعد فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين ثم قال انظر ما تحت رجليك، فانظر فإذا هو بذيخ مترطخ ضبع فيؤخذ بقوائمه فيلقى, فيلقى, فيلقى في النار فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عزم جاه وقدره عند الله جلال فعلا وقد قال قد كانت لكم أصوة حسرة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إن براءه منكم ومما تعبدون من, من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم الأبي لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وليك أنابنا وليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر وغفر لنا ربنا إنك انت العزيز الحكيم وكذلك قد أمر المؤمنين بأن يأتسب في كل شيء إلا في ذلك إلا في قوله لا استغفرن لك وكذلك سيد شفاع محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هرايرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأزن لي فزار قبره فبكى وبكى من حوله ثم استاذن قارس ثم استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم يازل لي واستاذنت في ان ازور قبره فادين لي فزور القبور فأنا تذكر بالموت وعن انس ان رجل جاء للسلام قال اين ابي قال في النار فلما قف دعا فقال النبي وابكى في النار وسالت في الصحيح عندما نزلت <تصفيق> وانذر عشراتك الاقربين داعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا, يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مرة انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد شمس انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه نعم اغاذي نفسك من النار فان لي لكم من الله شيئا وهذا كما قالت عائشه حين نزلت وانذر شيراتك الاقربين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمه بنت محمد يا صفير بنت عبد المطلب لا امر لكم من الله شيئا سالوني من مالي ما شئتم وقال لا ولفي ان احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته فرسون لا وحم حما فاقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك واما شفعته لا للذنوب من امتي فمتفق عليها من الصحابه والتابعين لهم باحسان مسير وسائر ائمه المسلمين هنا الآن بس لاحتراما لكلام شيخ رسالة 8 وبيانا أننا قلنا أنه لما عمم كان موهما لكنه فصل لما فصل فصل وبينا بأنه أين لما فصل فصل وقال بأنه لا شفاعة تنفع المشركين بحام الأحوال اما شفاعته في اهل الذنوب من فمتفق عليه من الصحابه والتعيين لهم باحسان وسائر ائمه المسلمين الاربعه وانكرها كثير من البدع من الخوارج والمعتزله الزيدية وطبعا الخوارج والمعتزله انهم يدينون الله بأن بأن المسلم يخرج من المله بالمعصية وانه وانه يخلد في نار جهنم فالشفاعه لا تكون هم عامه الخوارج والمعتزله لا يقرون إلا بشفاعة الموقف فقط فقط أي شفاعة أخرى لا لا وقد قالوا قد قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعتنا لا يأخذ منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفع وشفاعة من قبل أيات يوما لا باع فيه ولا خلتنا شفاعة أما أهل السنة فقد قالوا إجابة عن ذلك أن أحاديث شفاعة ثابته كسبوت الجبال الرواسي وأيضا قد ورد بهذا القرآن لفت القرآن إلى ذلك والأحاديث صريحة جدا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف مع شفاعة لاهل الكبائر مع شفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها كلها أحاديث في الصحاح كلها أحاديث في الصحاح قد جاء في ان أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في اهل الكبائر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي كانت له دعوة مستجابة الله عليه دعوتي يكون النبي وهي الله عليه الكبائر يكون النبي الكبائر، ولذلك أيضاً في الحديث أنه يقول نبي في أهل النار ويقول الله يعلى للأنبياء اذهبوا فأخرجوا من تعلمون فيخرجونهم وصاروا حمما ويقول الله يعلى شفعة الملائكة شفعة النبيون شفعة المؤمنون بقيت شفعة أرحم الراحمين فنفي الشفاع نفي الشفاع عن المشركين لقوله ما سألككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فنفي الشفاعة عن أهل الشرك وأهل الكفر وهذا متفق عليه الذين ادعوا لله ولدا والذين أشراكم مع الله غيره لا شفاعة لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ولذلك الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في سماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن الله لمن يشاء ويرضى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم بين أديهم ومخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وأيضا الشفاعة التي قد ادعاها أهل الشرك أنهم صرفوا لعبادة لغير الله جل فعلا ويتخذونهم شفاعة عند الله جل فعلا كذبهم الله بذلك فقد استشفعوا بعبادة من الملائكة والأصناهم والأوثان يحسبون أنهم يشفعون لهم عند الله جل فعلا ولم يكن ذلك بحال كذبهم الله تعالى في كتابه وبينا بأن الشفاعة منفية وأن الشفاعة لله جميعا وأخذناه النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد لأنها تريعة إلى الشرك فناها عن الشرك وناها عن كل وسيلة إلى الشرك وغدار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشفنا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولا المصورين من أبي هج الهياج الأسدى قال لي علي بن أبي طالب ألا بعث كالم بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا تمصته ولا قبر مشفا إلا سويته ولا صوره إلا تمصتها هنا الكلام في هذا الباب على الفصل الذي تكلم فيه الإمام وهو بأنه التوسل واتخذ الوسيلة من اتخاذ الوسيلة هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو توسل بشفاعة النبي سواء في الدنيا وفي قد تفيد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الكافر في الدنيا نعم كالاستسقاء وغير ذلك والنجات أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم فلا يعجل الله لهم بالعذاب ويدعو لهم بالاستسقاء أيضا قد تنفعهم الشفاعة في الدنيا لكن في الآخرة لا يمكن أن تنفعهم لأن الشفاعة بإذن من ربنا تدفع لها ولا يأذن الله للشفاعة في الكافرين أرأيت إبراهيم عليه السلام مع أبيه لم يأذن الله له ولم يؤذن الله لنبينا صلى الله عليه وسلم الا لعمه فقط حاله خاصه لا تعمم بحال من الاحوال وتكون الشفاعه في الاخره شفعتان او هي شفاعات سته شفعتان والاهم ان الجميع يستشفعون بالدعاء ولا يستشفعون بالجاه ولا بالذات كما سات ويمهد لبيان التوسل المشروع والتوسل الممنوع لكن الكلام على على مسألة التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكم هي نفعة أو غير نفعة وهل هي مطلقة أم هي مقيدة وصحيح أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا مقيدة بإذن من الله للفعلاء ورضا من الله عن الشافع وعن, وعن, وعن, وعن المشفوع علماءنا يقولون وأن إذا, إذا, إذا نظرنا إلى تمهيد الشيخ في هذا الباب نراه أنه يريد أن يبين أن الشفاعة بجاه النبي لا تصح والشفاعة بالملائكة والشفاعة بعيسى وبعزيس وبالأصنام لا تصح ولا يمكن أن تنفع عند ربنا جل في عليا هذا إن دل على ذلك دل على أن هناك الكلام على الشفاعات في شفاعات أو التوسل التوسل الذي شرعه أو أقره الشرع والتوسل الذي منعه الشرع اذا هناك يعني توسل ممنوع قطعا باتفاق مشروع قطعا باتفاق وبينهما تردد الذي بينهما خلاف فإن قلنا خلاف لا لابد قبل أن ندخل في هذا الخلاف أن نؤسس أساسا أن كل خلاف لا يكون الحكم فيه بالهوى أو التسرع وعدم التريث وأن يروي ليفهم ويعقل وأن يربط الأمور بأسرها على يعني مناطاتها وأن يجعل شيء في موضعه أو له دون أن يتعجل وتصرع فيضع الشيء في غير موضعه فتكون المسألة فيها من الجفاء أو من الشدة أو من الحدة أو من القسوه أو من الخطأ بمكان فيروي في الأمر يتريث حتى يستطيع أن يصل إلى الدرجة الصحيحة التي بها يكونوا حكيماً ويضعوا الشيء في في موضعنا نحن نقول الأرض الصلبة في كل خلاف قد بيانها الله جل في علاء في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم قال يا الذين أمنوا اطيعوا الله وأطعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ثم جعلها علامة الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسنوا تأويلا وقال ما اختلفوا فيه من شيئين فحكمه الى الله ولذلك قالوا اذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ازعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى اول الامر منهم العالم الذين يستنبطونه منهم نعم. وأمر النبي وامر الله تبارك وتعالى باتباع الصحابه والسير على على على, على طريقي منهجيم بذلك قال علماؤنا الأرض التي يمكن أن المتنازع فيه يرد إليه هو الكتاب والسنة قد يقال ليس كل الكتاب والسنة ستاة الإنسان أن إلى المراد منه قلنا يبقى بفهم الذين قد زكاه الله من فوق سبع سماوات وأمر باتباعهم وقال إن أجمعهم حج على الأمة بأسها قال الله تعالى من يشاق الرسول من بعد ما تبان له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هم الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تؤلنا ونسليه جهنم وساءت مصيرا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا عليه بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المدينة من بعد عدوا عليها بالنوارث قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعه وقال إي يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وقال اقتدوا بالذين بعدي أبا بكر وعمر وقال صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة قالوا من يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحب ما أنا عليه اليوم وأصحب وإذن المسألة هنا بد فيها من أمور أولا كل ما كان الخلاف فيه وارد ننظر في الرعيل الأول هل وقع فيه هذا الخلاف أم لا والأمر الثاني إن وقع ننظر فيما يكون الحل في هذا الباب فنرده إما في الكتاب وإما في السنة أو في الكتاب والسنة بفهم أهل السنة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا نبراسنا في مسألة اظهار الخلاف ثم ذلك اظهار الراجح من المرجوح بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأيضا لا يكون الكتاب والسنة فقط بل بفهم سلف الأمة ولذلك ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطاب على مسألة المشركين ومسألة والدي, والدي النبي صلى الله عليه وسلم انهما في النار مسألة عن المتأخرون ما استطاع أن يقبلوها بحال من الأحوال والمتقدمون يقبلونها ولا يقفون معها أما المتأخرون فلا وأنت ترى أن السيوطي ذهب فأتى بأدلة كثيرة جدا وأدلة أضعف وأوهى من بيت العنكبوت ويصححها بأن النبي أحيى الله أبويه فدعهما الإسلام فأسلم والصحيح أن هذه المسألة بُت فيها هي فيها أربعة أقوال القول الأول أنهما في الجنة القول الثاني أنهما في النار القول الثالث التفريق بين بين الوالد وبين الوالدة الوالد في النار وإذا ليست كذلك أنهما من أهل الفطرة الأقوال هذه كلها بطلة وصحيح أنهما في النار لأن النبي صريحا قال استأذنت على استغفر الأم رمي أذنه ما كان نبي الذين امنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا لقربها فلم يأذن لي ثم استاذنته لأزور قبرها فاذن لي فهذه در العوضة جدا أنها في النار ولأنها لم يقبل استغفاره له وأما أبوه فجاء فسح مسلم التصريح قال إن أبي وأباك في النار هذا الأصل في هذا في هذا الباب اذا أول الكلام على ذلك أننا لابد أن نفهم بأنه التوصل بشفاعة النبي بدعاء النبي لأن هذا سيأتي رداً على حديث الأعمى الذي توسل بدعاء النبي لكنهم يلبسون الأمر في غير تلبيسه ويقولون أنه توسل بجاه النبي فالصح أنه توسل بدعائه وألمح المصنف هنا بعدما بينا عدم قبول شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه وعدم قبول شفاعة النبي في أمه وأيضا تصريح أن الله جل في بأنه لا تقبل الشفاعة وشفاعة كلها لله جل في فيها دلالة واضحة جدا على أن التوسل سيكون توسلا مشروعا وتوسلا ممنوعا والتوصل المشروع لابد أن يكون وفق الشرع والتوصل الممنوع هو الذي خالف او أتى بشيء مخالف لصريح الشريعة وهذا سيد تفصيله إن شاء الله في الكلام على المشروع بالتوصل بالله وذاته بذاته المقدسة وأسماء وصفاته العلى وأفعاله نعم في أسئلة فضل